لما تحس انك مش فارق امشي وسي عمر البعد مكان وتصنى فاصلا عيب وياك تيجي في يوم على نفسك تتحمل وتعطي قلبك بكرة هيجي حد يحبك كله ناصيك لما تحس انك مش فارق امشي وصير عمر البعد ما كان صنفة أصلا معي وياك تيجي في يوم على نفسك تتحمل وطاق قلبك بكرة هيجي حد حبك كله نصيب والأيام هتجيب لك حقك بكرة هيجي الضوء hassish حسش is انك هيجيلك مقصود هيشوفك عايش متهني و يوم و ليل يا لي الصفحه اللي انت تقفلها انسى ما تفتحهاش اوعى تضيع Köszönöm, hogy it mercy. تعيش أيامك كلها تديه بس عمرك كله يضيع ويروح من غير ما تحس اتعود وتعلم تنسى وبعد جمد قلبك وقسى الدنيا بخير وهي مليانة ناس بتحس لما تعيش أيامك كلها ديو بس عمرك كله يضيع ويروح من غير ما تحس اتعود وتعلم تنسى وبعد جمد قلبك واكسر الدنيا بخير وهي مليانة ناس بتنسى والايام ما تجيب لها حققات هيجي الدور ما حسش مرة قيمتك هيجي لك مقصود هيشوفك عايش متهني وهو بيبك عليك والصفحة اللي انت تغلها انسا ما تفتحش يوعد ضيع عمرك تاني عشان حد ما يسواش خليك بس معلي حبك Köszönöm,